بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي الله ولا تبعي الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واشتبع مالوها إلى الكبر ربك إن الله كان بما تعملون قبيرا وتوسل على الله وكفى بالله وكيلا ما جال الله من قلبين في جوزه. وما تعلى أسواعكم الله تظاهرون منهن أمامكم وما تعلى أزعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأسواعكم والله يقول الحق وهو يهدر السبيل ادعوهم لآبائهم وأخسروا عند الله فإن لم تأمنوا آبائهم لإخوابكم في الدين ومواليكم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ تُنَاعِمْ فيما مَا به بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ فُرُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواجهم مهاتهم وقلوا الأرهاب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاتين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا كان ذلك في الكتاب مسكورا وإذ أخذنا من النبيين ميساقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن منهم ميثاقا غريما يسأل الصادقين عن صدقهم وأعدل الكافرين عذابا يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ قاتلكم الجنود فابطلنا عليهم بها اذ قاتلتم الجنود فابطلنا عليهم بها الجنود لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ كنتم من فوقهم ومن أسفل منكم واذ وبلغت القلوب الحناجر وتقنون بالله الظنونا هناك بكي المؤمنون وجلزلوا سمسالا شديدا وإذ يقوم المنافسون والذين في قلوبهم مرض ما وعدم الله رسوله إلا قوضا وإذ قال الطاقة منهم يا أهل يسر بلا مضام لكم فارجعوا فريق منهم النبي يقولون إن وما إن إلا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم الفتن لا توها وما تلبتوها وما تلبتوها يسيرا ولقد تعلمه الله قلوا واجعون الأذار وتنعه الله مسلك قل لي يمبع إيراد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 فإذا جاء القوط وعيتهم ينبون إليك تدو أعينهم كالذي رقشى عليه من الموت فإذا ذهب القوط سلقوكم بألسية ارتداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحقق الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحباب لم يذهبوا وإن يأتي الأحباب باتون في الأحراب عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرسو الله راليوم الآخرة وتكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحناب قادوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما من المؤمنين لتعبوا ما اللَّهِ الله عليه فمنهم من قطع نحفه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان وطورا رحيما ورد الله الذين تقروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله وكان الله قوية عزيزا وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صلاصيهم وقلب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأوردهم أديارهم وأموالهم وأرضا لم تطرواها وكان الله على كل شيء قديرا لن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين ومتعتن وارسرحتن سراعا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله واتكار الآخرة فإن الله أعدل المحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحسة وقال لها العذاب الله صلى الله على الله ان ومن مسلم من الناس ومسلمين منهم ان يكونوا نكتها ان يكونوا منهم لها يكونوا كريما يا يكونوا منهم ان يكونوا من النساء فلا تقطعن بالقول فلا تقطعن بالقول بلقن الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبر من تبر الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتين الذكاء وأبعنا الله ورسوله إنما يُذيب الله يُذيب عنكم الرجس من البيت ويطهّركم تطهيرا والذنّ ما يُسلّب بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان بخ��فاً خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانثات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاشعين والقاشعات والمتصدقين, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين بروجهم والحافرين بروجهم والحافرات والذافرين الله كثيرا والآفرات أعد الله لهم مغفرة وأبرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعطي الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك فامسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى فلما قضى زيد منها بطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا وكان أمر الله مفتولا ما كان على النبي من حرج كما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرهم مقتورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا الله وقاتما. وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم ومبائفة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فحيتهم يوم يلقون له سلام وأعز لهم أجرا كريما يا أيها نبيء إن أرسلناك شامراً وبشراً ونيراً وداعياً إلى الله وداعياً إلى الله بعظمه وشرارهم نيراً بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ولا تفعل الكافرين على الله وكفآ بالله يا أيها الذين آمنوا إذا من قبل أن ثم ضلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمسعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أدواجك التي آتيت إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما لك الجميلك مما أفاء الله عليك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات طالك وبنات طالك وبنات طالاتك التي هاجرنا معك وانغرأت مؤمنة إن وهبت مفهر النبي إن أراد النبي أن يستنى فإنكها طالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما ضغطنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي يكون عليك حرد. وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتعوي إليك من تشاء ومن ابتويت ممن عدلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ ولا يحدن ويرطين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما أليما لا يحر لك النساء من بعد ولا أن تبتل بهن من أزواج ولا أن تبتل ولو أعجبك اسمهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تقتلو بويدا النبي الله الا يكن لكم الا ان يكتب لكم تابعا من بياننا ولقاء اذا ريتم تدخلوا فاذا طعنتم فانتقوا ولا مستأنسين ابي ان اذا امكن ان يهد النبي فيتخينكم والله يفتح من الحق واذا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن كنتوا رسول الله ولا أن تنكروا أزواجه من بعده أبدا إن كان عند الله, إن شيئا أو تخوه فإن الله كان بكل شيء عليما. نبي آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا, ولا, ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يحطون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يحطون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا ايها النبي كن لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجلين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يقنين. وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجبون في المدينه لنقلينك